مذاعه القرآن الكريم من الدوحه تقدم البيان نور القران للشيخ صالح المغازي الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أيها المباركون هذا لقاء مبارك من برنامجكم نور القرآن هن من كبائر الذنوب والدماء حرمتها عند الله جل وعلا عظيمة وفي الحديث الصحيح لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما قال أصدق قائلين ومن يقتل هذا عند أهل الصناع النحوية يسمى أسلوب شرط ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا أن يأتي يا رجل أو امرأة إلى نفس مؤمنة معصومة فيتعمد قتلها وإزهاق روحها هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأجلها جرما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه الفاء واقع في الجواب نحن قلنا أنه أسلوب شرط فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه فاجتمع عليه ثلاث عقوبات الجزاء جهنم والغضب من الله واللعنة ولا ريب أن كل واحدة منهن تكفي لكن هذا ليدل على عظيم الجر وجل وفضاعة المصيبة عند الله تبارك وتعالى فجزأه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إذا وقع هذا فإنه يتعلق بهذا الحدث أمور ثلاث الإثم وأولياء الدم يخيرون ما بين القصاص والدية والعفو بقي الأمر الثالث فهو حق لمن حق للمقتول فنأتي للقاتل فإن تاب توبة نصوحا قبلها الله فإن تاب توبة نصوحا قبلها الله الله يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وبقينا في حق أولياء الدم فإنهم يخيرون ما بين أن يطالبوا بالقصاص وهو حق مشروع لهم وبين أن يأخذوا الدية ويعفون وبين أن يعفوا من غير دية ولا قصص وهذا كله مما جعلهم الشرع مخيرين فيه بقي ماذا أيها المبارك بقي حق المقتول فهذا حق المقتول لا يستفيد شيئا ذلكم المقتول في قبره من كون أولياء الدم اخذوا الديه أو أن هذا الرجل قتل أو أنهم عفوا متى يأخذوا حقه يأخذ حقه إذا لقي الله يأخذ بتلبيبي من قتله ويأتي به إلى بين يدي رب العزة ويقول أي رب سل عبدك هذا فيما قتلني سل عبدك هذا فيما قتلني فقتل النفس المعصومة من أكبر الذنوب والعاقل يتحرج من دماء المسلمين ومن أموالهم ومن أعراضهم وقد قيل فكن كما شئت إن الله ذو كرم وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا الشرك بالله والإضرار بالناس فالمسلم الذي يخشى الله جل وعلا ويتقيه لا يقبل أن يأتي أعراض الناس ولا دماءهم ولا أموالهم وقد ورد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مستجاب الدعوة كما هو مشهور محفوظ عنه ذمه بعض الناس فبعث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من يسأل عنه في الكوفة فلما سألوا عنه في البصرة أو في الكوفة في ديار العراق مروا على مسجد لبني عبس فقام رجل وقال إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية وأخذ يذم سعدا وهو يعلم أن سعدا بري فقام سعد رضي الله عنه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قد قام كذبا وزورا فاللهم أطل عمره وعرضه للفتن قال الرغاة للحديث فإن هذا الرجل عمر حتى جاوز التسعين وسقط حاجباه على عينيه وبيضى فيكبر وحدودب ظهره ومع ذلك كان يتعرض لنساء البصرة وفتياتها يغازلهن في الأسواق فيقولون له يا هذا اتقل لأن السن والعمر. والحال التي هو فيها لا تساعد على شيء من هذا فيقول مجيبا لهم شيخ مفتون أصابته دعوة سعد شيخ مفتون أصابته دعوة سعد وأنت أيها المبارك كن في حرز شديد من دماء المسلمين من أموالهم من أعراضهم فإن الدووين ثلاثة دوان لا يعبأ الله به ما بين العبد وبين ربه وديوان لا يغفر هو الشرك بالله وديوان لا يتركه الله جل وعلا أبدا وهو ما يكون بين العباد بعضهم لبعض حتى إن الله يقتص للشاة الجماء التي لا قرن لها من الشاة القرناء والله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد كان الناس وما زالوا العقلاء منهم يحذر بعضهم بعض من الظلم ستعلم يا ظلم إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم حفظنا الله وإياك من أن نظلم أحدا في عرضه ماله أو اتقل هذا السن لأن عمرنا والحق هو فيه لا تعد على دوس من هذا لا شيء قول مجيبا فيقشي لهم مفتوخ مصابون ودعوة بتهت كذا العلم عند الله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين